والمحصنات من النساء إلا ما ملك تيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين محصنين غير مسافقين فما استمتعتم به منهن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 ستيأتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فاكحوهن بابن أهلهن وآتوهن أجرهن وآتوهن أجورهن بالمعروف. محصنات غير مسافحات ولا متقدات أخدام فإذا أحصن فإنتين بفاحشة فإنتين بفاحشة فعلينا نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم Samen met u, degene die en jullie, en zij heden jullie degenen die van vroeger waren en zij toebrengen op jullie. Allah is Wijze Samen met elkaar. En